بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لماذا تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله هو وفور الرحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه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 إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبرير وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير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 وابكرا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجاره عليها ملائك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 فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ دَخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين